ناتا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الله نين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء ووضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا